إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الصَّيِّبَ مِنَ الْمَنِيِّ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكُونَ فََالِقُ الْأَضْحَىٰ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا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 أنشأكم من نفس واحدة فمستقوا ومستودع قد الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء خرجنا بين بات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دارية وجنات, وجنات العنب والزيتون وما نمشت به وغير متشابه أضرب إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحبة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أرث وفلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحفيظ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 بِهَا قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب اسئلههم واضثارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون. عشر كان عشر كيتذوي ياكم تنادوا. هناك مدي عشرين اناس علي. كنا صابسنا على تفسير القرآن الكريم كه. زي ايه تابع الاية تذوقها كوفن يهاي. اية دشن هي سجعشنا تذوقها باللغة نايا. من سورة الأنعام اية بقول هي تابع نواعقو ابيهاي. من سورة نفسها إذن سورة الأنعم كميلا وحانا آيات داكوات جزكي تضبات باكوات وهذه قرآن كريم وصدن جزءها جزكي تضبات وإنعاوه إن شاء الله كفر علينا نين تضبلا الله النوم مكاني يي. انت كلامه النوم مكاني سورة الأنعم وصورة مكية هذي سورة مكية تعاين الله يتوحيد اي قاعده <تصفيق> ديغيسه اله هو انه واحد كا ادله مو قتر اجي ديزه يا علمي ديزه يا وديزه يا نعريز ديزه يا حكمريزه كوتوسنيزه الادله الكونيه عاديه لك الضخ علمي يا قفن علم الهين لا بدا ام قنيزه يا اول قضا ديغا يا قال تعالى اله هو ان الله معبود الحق وحاء خالق يقول حب الله دمبله قلت كمركي حبدي اللي قاليو هدي قال لي تاي مزجت تاي برتاي قلت كمركي اللي قاليو الله كله دمبلا يا الله ديت بابير كذا كسب حيا جيش دلناك أحكا كم حد الحقا حبده دمبله وان ولفت مريديه دمبله ولا فت مريدا يزننا قلت كمركي اللي قاليو نشكرك يا قدولهشا يا ايدنا ايبنمبرايا ان كان سي اجي في صباح يا جتي ميردكا ان تسريه تما يخرج ابواه بحياه الحية وحنور ايوحو من الميت وحنولاي شعودي او مايدا او علو لوغو داديي علموك سوصاري وكنتي او مايدا بلكي أول ميده جئت كنولو كسور ساري أفغان أولين تي ميده مؤمن بوكسور ساري شد أزره إبراهيم وكالة ملك واحد ينتهي أي واحد ينكسر هذا عذاب الله أركي إسلام شين كادي لماضي وسجال كادي برض هذا يتيح بأوتير ما نفسي مرجع شبهه يا دك لود الله هنا يا إلهي هو نبض قرابنا كل كنت <تضحك> اين <بكتنين> اتى لمجه كرو تنجه ايما الوه ايذ لن وليهي اذا كل كاي, النفس كأي يد نفته كدماته سكرت بالله طيب يسوجو مركه ايذا نفته كدماته يو سكرى يرفشو بالله بايا ترغالو داين مايو تختر ما هيران وجه جوجان كرسه لوغ هذا ودا دتن نفتي اني كدماتاي ايها الذي لا حنيا مركه ايدو وا مايد قاسموده غدهده كوجه ايها يخرج الحي من الميت اسكعدو قات غومالي ده يتطورتي الماء سوكله وردو خبالو بخيا وكوبدان يا سومالي اذا يخرج الحي من الميت اسكعدوي حاج ومخرج الميت وعد انتو سوو من الحي والنور قصدي النبي الله نورو كان عمو وكواي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابونا يركب معنا ولا تكم حال غفري أذوقي وأنوح والرسول العزمى ملكنا وقالك حم عديك لشهولة أنكلك وركم مثالي قفنا البايكاتي من وكنت أنت شمبرنا البايكاتي من إذا إيدينا عاديلوي إن إيبقوا واحد إنتي وحنه الكسو صارو سيدا مركي قدرتي إبننا لا تصل أي أن لا ذلكم أعتمام المكان سمي الليلين شقي أي الله معبد عقد كل ك أحد كان خذ بني يا عبادنا مذن كل ك هنا ذاك يلجر مرتان عبادني وحن وأكل للآدان فأن توفا كون حاجاتك جعورة أنت حاجات اللهي كل ك دلالي الليلين سمامي أي لها اذا في الانسان هو انا وودي اتلئ المخلوقه ايش اجيب الله ابو ما لا يخلق وهم يخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الحب بصيله اذا فأنا كيف كده توكون حقي الايدين كلي لي ولي ادي الذي وسعتكوني جاي هذا الصبح حدا نشد الوجه احد كوابر دلاعيو طيب ريبو دلاعينا يا حبيب بع رلا عيزة مجد الله عي فلقول إصباح صباح نمرة الله هدا بلو وجعل الليلة حبيبك إباحك يروي سكن ذكنا شنكرت ولن باشبك ذا عيزة والله أمزاي وصدون حبيبك مسكت وتوت شد الليل وما يي مالك لي سكر مرأي لي سودي بدافعي قرعة دي بعد عادي تيدوية دراس بوه ويلين وحمدالي معي أما ظالمك سوق هذهي مشقيسه لكن وحيتوسن سو هيده حبانكي منوداي فكانن مثل حاسيله اول الناستو اول والشمس قرقده يا والقمر دايحين وبقيل يجريان لابد دريرهيسه حساب ايه أي قدراي ايي كصودان ديمو اسم دردران لا ما و عبايني عباين يا هاجان يا بدل يا نوجني يا بترول ما باضا ثاني صوت وصوناي كل كاوقادي حجكي عبادني سنادي موديلينكا اوركي اددي الجيش حجكي صومكي ذكدي انا فاضو تعلق على جرنا كل كجين لوخا لوو كراغايو واصوت كلا اي قرهقدا يا دياحا السودان حسابنا ايكو السودان قم على سرجيجي قرع بي يديحي حساب تاكوسو لدي تقدير ابا بل اللغه باي ان بلا قال لا ترسدو او من مسيديه لباسن نقطو مجنكو يصدر نقطو صداع ديري ما وضح قم دلالي شيئا يجري اي باش انسكيت انسكيت لا يسكو دحغويو حباينك انسكيت مالينك انسكيت لا يسكو دحغويو سوخدي كل كيه قروا سوضحدا والله تعالى خلص عديلك جورس وفتحت دراسة على يلا أنت تعال إنتي أبا لقاي قاعن قارن لقالي والله يالي الشمس خورادي و القمر دياها حساب خلدمي أي يالي ذلك وحالي المامي تقدير العزيزي الله أضومها كاذك جانقولي ديسيوي العليمي وحول بياليني إلهي وحول بيقيني كونك سنة كادك سوى وجهان غويا هيا معبود الذي الله تعالى ياليك لكم دينك النجوم حدها اي بصمد دينك ياليك لتهتدوا ان تكونون نومان بحا حدها في ظلم ما في البر والبحر بض يا ذلك مقديالك ودغود بحده halu ka idin baa luqaha lana la baybodu qaybi wifi yanaadan markaa qorrax jirno yan maalin aan tiihan inta hebeentay oo dhoco amusan soo bixin inta waxa ku meel gaarniyo turki luqeyftiin san yahid haadi taasi ftiimo kala badu awu er ka apartmenti si jooy ka soo baxaya xidigi qaar قار ka soo baxan qarqibleey ku wadin أما بد قداد قدرت حد فلان سوكاثناها حقا قفر حقا أوقوه حقا بريا حقا قلباله كل حنون لبدا تعلوه ونقوله أيها اللبدا غير حيثيها اليه وصدق الله في قوله وعلامات وبنجمهم يأتدون قول الله انبدا سعوته قولكو كالالله قولك علامات بذنبولا اياه عرلا كرب الجلد عرعد مد مدو مد قدو مد ذنب مدام إلى بيلاء، نوكي نفسي مالنا واجد، مالنا واجع، مال بورا إلى مال وابننا، مال كذا يقطع، مال كذا ما قطع، مين ترى كويالله ماله تكو على مالوك على قرط إلى داعي، يا طرابط محلوك على قرن، دوم كلك لقتي بيع ده نعجله، نوكي نلقى جو، حديدات أساساتي وممكن مركز وحلوك على قرن ماشي بذا اللي استعماله مركبكم مروا عدالي كي كن بيمدواه فدي أحد جعله بذا أي, أي قردهن كوهنونا أما حتى الضرورة بدكوا كم موغن مغناي على ماذا اللي هو يقام حكمي له إن الحب جو التضرورة كمغناي لكن مركب بيمدواه لأجوب دي ناله إلا مريجري في أحد جه سماه ثمرة لوجهنونا كل كحد جه فايدة وحنو كوجهنونا يو فايدة إن لغوغنا الشياطين تنماركي سكر القرآن أي أنت دنبابوري لك أسوى قوي إياك أي الشياطين تنلغوغنا تزيين للسماء ديانوي كدع ذا فائدو يقول لها قرآن كالنوغوشة ولا قد زي زينا ما الدنيا بمصابيح واللغوغ إيا الكو وجعلنا رجوما للشياطين الشياطين تنوى اللغوغا تنوى هو الذي جعل لكم النجوما لتهتزو بها في ظلمات البر والبعر صدح ده اسفائده ايه اله نوغوش ياكي وهيكا حقا اذا بده الروس انما قادرته ايه بالله النسبيه او حدقه هي قارن الله علي مساره اوليه حدقه هو فلحه ده افروس مدن الليره بود جدود بان الليره جبرت الله اروزه صدح الله قليماني حدق نوحكماتر حدق نوحكم ايال وحت عقيدة حموه الله رزقنا فيه وهو الله عز وجل لا يشى ولا إلا ما كتب الله لنا كل كسر على زفايده إركان القرآن في أبين اللجو كنتاله بضيع جهوجك اللجو على قنصه كسر لا زفايد القرآن فقول شيئا أما شر يخوي حدق الله عنه وتنو اللجو أفارمته تنو اللجو أرما تسو اللجو لنتا تنور على ميلك دشا أكثى سو اللجو سبنا شهيليو كل كاره رب قد فصلنا وحنين عادين عد وقل دقيمي الآيات آيات في القرآن كا لقوم تذبلوا كلا يعلمون وحنا خلوا ما تسيروا لوا ماني أرك آيات كل إبكا أول مرة وحكبها إلى زنايا وحي أهل العلم لكن وحن للعلم العلم أنكرن وهو إبى الذي اللون أرجعكم إذن أبوري سلتهم بني آدم من نفس نافعك يا ابن كابوري واحدة كنيدا ادم شذوذنتي وان باشتي وبدنتي وكان بدلنتي ميدبي مو قال كسته اولادي هذا ما الهو ابن كابوري هل ما وهو آدم أبو البشر اليس لك آدم كل كي لا يمي مالا ما الله مرى فمنكم وحيد كميدا مستقر مثل سوي ومستودع مد مال لوجوا في مستودع يا مستقر مستقركم والمجالين كائنك سجل بلوة الديفتي ماشان كوا بورنتلو أما مستودع وأباه دبر كيس هذا قعد أنا أعتبر تال لي ماشان خل الجار لكن ماشان لوجوا كون ماي لوجوا أسس ماي المجالين كائنكم وصدق الله في قوله على من خلقكم مما فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنحن الغادر وهو الذي يصوركم في الارحم كيف يشعر كل كلكم كو كو كو مستقر كواهق المجالينك أهوينك هل كانت قصة ما اسماتي فوحنا كون نفنا كوقك سغال سقال بالوغن الجوكتي هذه وقفنا لكا مستقر مستودع نبرك هذه أدواجة هذه اللعانة هل تقدر كلك مستقر أو المجران كأوانك ومستودة ما الواحد له وداعي ودبر كأباه مركزه ربي ركضوا حرونا فصلنا إنا عدايني هلايا آيات في القرآن ك لقوم ذبانوا عدايني يفقهونا وعجران حقلين وجرو أو مسكحي جلو تقالي اشتياذنا جلو إلى وركي سلكا سو لقام مرمو قليل خلاكنا وهو وح معذور حقا الذي أبا انزلت من السماء القربو ما انبياك تجيه فاخرجنا التفاق باورك الله قد لكي اول محقو سعوده غيبة وهو الذي انزل من السماء حتى نسقي بها قد لايه وحليه الضير سبحانه فاخرجنا وانبيحنا به بسبب الماء به سبب توده نبات كل شيء وعلى أرك كل درد كيسا أي انبيا سابت ودخولها لنا خلق فاخرجنا مر لا عذب من منهم من النبات قلت كيساب أبيع كده شيء أيام خضرا لان عجارا كسب ذي هني دلذية مرصد عاد صد عذب ذي منهم من الخضر لان ذي عجارا أيام حبا مراكب ذي هني هي جد بي دلالي جد كسيد بدلالي في دي مرا ده شيء حبا حبا مترافقا نذكر فلفوزا ومن النخلة مرتب وحن قابرنا ايادنا من طلحها وبعد قنوان لامو يعني يتندوه من هذا حصوص وراء العزباء وجنات باريال من عناب حنبيال والزيتون جيتك مقع على والرمان جيتك الرمان مشتبهن اصمد بك او قد بي عقاريهاي مرولان هتاي بحال عيريهي إيش كمل أبو عقارين، وغير متشابه إيش كل هذا الماء، متباننا، متبان معنا، متبصبوا لنا مايا، كل حاجة لنا وغير متشابه اسمائك هناك اما وياي، أما حاجة ملاك متشابهون، كل خشل ابن يري سبحانه، انظروا دورا الى ثمر، جئت كان مريه سبب الدورة، قرما الى إلى مراها مركو بحيها دورا وينحيها حدول بسلاثان رويش قرب قاربا مذوبانا قرن قارنا واعدانا ايا قارنا واقدودانا ايا وابدوشلاف ماركي اللي قالوا إش بدل مريه قلكوا عينيهم كاها إش عدارنا حدول بسلاثي كلابدالاي مدعدادي مد مد قدوتي مد مدبلحاتي هشي الى ثماريه قيت كم اذا منها مركض بحيو اسود عقاريهاي عردان كيهاي يهو هي ينعيه مركض بسلاذة بافيرية إن في ذلكم كاثل ايذين كلا بكديغي قدير يسا وحاكوسوغن الآيات انتو ساليال واهوين محال لغوتو ساي الى حجريدي الى قدردي الى علمي الى حكمدي الى الرحمدي ايال لغوتو ساي لقوم يؤمنون طمين وحيا مريره قدارينا قد على امن سواغر لكن مو هي مو مره وكرانايا وها قدره عاد كما مولاي ماقولي مهلمريي ابيك يا ذات العزه وجلا ابادنا ايام مضى اسك اسليو الله يبوينه خالق الحب حب ديبو دمبلاي يا وناوا لخت مرادي يخرج اي بوادلي الحي وحنور من الميت حنتوك دليي ومخرج الميت واحد تود لي من الحي مثل البوكة دلي ذلكم كصلاة حمام لي أي الله معبود حقا إفعالنا سلابة توفكون حقا ليذنك إلي فالقل الصباح واقع الليه دنبلي بريس ييوت وجعر إبواء الليل همانكي سكرم مثل الصف والشمس خرعه يوالغمر ديعة حسبانا حسابوكي يلي ذلك وحل إذين حسين تغدير العزيز الله أضرمها كأذك ما ملكي سيجان قول يدي سيوت العلي وهو معدود حقها الذي الله جعل يالي لكم لأجلكم إذنك بشر كأدراتي النجوم حديقه لتهتدوا إن أتقوانونتا بها حديقها البر لولك نقدقسا قديسا يهو البعري وفي بدا مقدق هذا القديس إنا تحديها فالقارتان إبلوين كي يجاهد أتوحارونا فاصلنا إنا نوكالا بيك بيك مي الأيام آيات كي قرآنك لقوم بانوكالا بيك بيك مي يعلمون آيات كي يبيقان وهو هو معبود عقا الذي الله أنساكم أبريد ديني أوراك بالله بي. من نفس النفعكات وعيد الدين من آدم فمستقر المقارين قار كسوك يا آياء دين ومستودع لبر أباك والله ودعى بغينا وإذن كمي قد وحرون فصلنا إنا نعبيني على أيها أيها قرآنك لقوم ذات يفقهون وحكسايا وهو معبود حقا الذي الله أنزل تجيب من السماء الكرم ماء بيوم فأخرجنا ودلنا به بالماء إيه سببتو نبات كل شيء وعلى أركض في سندلنا فأخرجنا كثب بحني منهم من النبات خضيرا لا مأجرا نريد أن بحني إنه منه خضرك حبا مسجور مترقفا إسكوف الفوزك ومن النخلة يتميرتك من طلعيها في داء أو قنوان لا منكبر حني ثانية خارعة هي وجنات بريات من النابين هنا بيا والزيتون زيتون ما نريدنه لنا هي والرمان مشتريها إذا بكوذ يشيغيه عقاراً وغيراً متشابه يدام كوذك لبدلان ياي انصروا دورة إلى ثماريه يتكان منيه سفيرية إذا أثمار حدوم ربحيه وينعيه بسلك سفيرية إن في ذلك أرنت اللايذين شاقي قدهي هذا وحاكوثوغن لآيات تساليال وهوين لقوم بيقوثوغنط هاي تساليالك يؤمنون إبا الرومينا واجعلوا لله سلام مركي ادلتو تو ايتي لو شيغي او ربوبيته لا تصي اي فبوبيه بنا كالازيم ايجو يجو قالو حميش اي سماين ارك سلام مركي تو ايت لوغو شيغي وجعلو قالو دي وها يلين لله بوينه او ان سو تلمان ما قدر دي سي ما ملكي سي اي اي شركاو يلين لميال الهي كن جيدا هو وحو ما مولاي او هوش اينو هدينا قبنا أيه إدلو ذات أيان جين أيه هدي هلا حب هذا هلا عابدوه هدينا قطها حب هذا اللي جيم سرقة الله من ديال به وياهم سرقة من أيه الجن أيه وياهم إنزين ما ملكوا الجن اللي رجعوا الجن اللي لا تحقروا تعاليم جن قوبة سنه وحلا وح فسالة البشر ا دو مهان با دي يوداي منشلي ان تخليك يا الجانغويدا خيدان باسميه واحد من قرانك واحد بان كو مرتن و زينا الله والشيطان واعماله واني من دونت اسغا عمل كان خي الكفر والمعصية والظلم والفساد والغرف سييب ام علينا او كو دقهجنا الجن واك حديك سيد اينو شركه جنني ماشي لوغه سوكرا فحوا ولدها اللي يراو واذا موقا واذا الاقوم وحنكم قودرتن ايا لورنا يا قفكان ولدها ما الدليل ولد دين وهي محلو قرنا ولدوش محيين وهل لو قرنا يا بركر لوقينيا قغر القرينيدا هو حقيقي صدق عارف ما طب قبابك كل اللي قريه ما دينه إنه ولا دقم لي إنك له إنت إنه قيش إنه أفكان كأنه كقابنه حجام كفيه وينه عاديد كلكه قفسار كميسه ولا ديجي بديله وحقه فعينه وعيه سنكون عنك كأني خي خيب عبي وخي قديلا أفكان زوجو تسيه أفكان لخادربا حدا بكان لعجلب مري قبله وصييه أفكان أيقهي وبعند ساجي ميس وح إنت اللي دريشس جني ما الله كل هذا جوربان لا تموه لا يرى كل رقيسين الشيء عافين لا تكين الشيء فضقدين الشيء وإنما خير خالك يرى كذا الله فري بالله وسوم ذلك كن عديم من دعوة واسقودر من ذي كيس الله داره سركامه سو عم بيك با. أي دافع مركين عقيدة لأن سو بيك أنا ما صن النبي يلا إبراهيم أخذ ذا إذا نري وإذا مريضت فهو ياسفين هذه إله قفك إذا عذرك كان حافيمات كان ليلة وحي الطبي اللي سمعينك انا أنا اللي سمعينه إلا هلوطتك قفك وحس مكثة لنه انت رواية دار للدار قفت أن حنونك يسل ما أغا حنونك قبيل ما أغا ثلاثية أربعية ميلة أجيمي يعني قد دور وعصدوا تعاليم جني يتضعي لها مركلا لها حولها اللي, حول اللي قورحه تضعي شرابه ايمانه اما بدها دقائجة اما ورحاس ايمانه هاي الناف اللي قورحه وطورك اللقاء للخضاء اقول لها اي ماذا جني قاعونه انك شغل كمالي هاي قبطة الناس جنيه قورحة يقيا بقورعنا وحض الله ما يساعل الله بالله يساقه اهوي وجعلوه وحوية لله جي الله اي بويه سراكاء كو اي بوح لوله ملك الله الجن اشراكوا غدغين كل كاس ربي سبحانه وخلقه جني قال اله ولا ذا جيره اي دم امنوا كل كوخ واسد اومي سوخ لوو دري او لوو مشركين تو هي له بنين وويل ال يا وبنات قبلوا لهم قبل الله شيغاي وحقفك أولاقي اليهود والنصار والمشركون اشتركوا في هذا الخطأ يفكى أولاقي يهود معيتري وقالت اليهود عزيم بن الله نصارنا معيتري وقالت النصار المصيح بن الله من من العن من ليراد العرب المشركين الملائكة البنات الله إلى قبله سيوي قلت أمك إباو أمي انت يا عيسي حسير يا ملائكة تبديوا إلى الهو بقى سورة الزخرف أيين كما وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إن هذا فرطة ملائكة دمر مدنا هاي ونأبا قولك أبوه الرئيسي هوين بيكا قفكو بقى قفكوا قفك الله باقنا إله تبديه سيويني الهذين أو أولاده الله سيقان وحويله سبحانه أشهدوا خلقاهم هذه الملائكة لأوا ما يقوم بجوق ما ستكتب ستكتبوا شهادتهم قردان الملائكة قبل الملكوا قران ما سوى الله بها حضيرها لها محاكدا بها ويسألوا مال سارة لليه كيف تكتبوا الملائكة هواينك إذن وخرقوا وحيلاه ودلعين له بوينه بلينه وينه يا وبناتهم قبله تغير علمنا قولا حجمها يا سبحانه الى اهل الان بدلنا وحسن قبا انت له غراه بدلو وشكد القادنا يا وجرد افاريا باب الماء بروحنولنا يا وتعالى اي بوك كره هذه اما هو هاي يصفون كتل اللغة اللغة اللغة اللغة ما ما اروري يا مراجي ويلا شدها يا بدي عصماوت يا ريال الله جان جوي بالله وي والارض دولال يال الله ابو روي مينتو ار يا ظلم وويلك من أباهنايا أن كيف السذاب يكون أبوهنايا له أبوين ولد المفسس بالعلم لجوا وبالعنت لا يجلس الأول ولم تكن مباهان له أبوين صعبة بالعنب نقبة مقبل ما أنت فيه ما نجي ركوفا الناجية الم وخلق وحوم ومي كل شيء أهل الأرض كله أومي وهو ابنى بكل شيء وعلى هاركا بنيلتي عليم واغيهاي قلين نوحو ساقا المية بالعنى وقضى ما شاقين هدين جيران قلين احسنوه قادين هدونه قادين ساقا ساقا ما شاقين محال الله ونبع الله وافرا ساموه يري بالعنى ساقا قضى المعنى ساندري وحلى هو دنبى ويسكى الشاقين وانتو اسكوا شاقين بالعنى يلمكو مسجلان حتى محال محا الله نبا إياه لألكم كساواهم معمولايبا اللّه إبوا إلاها خبوكم سيد الله إذن أبورا إذن معمولانا هو إساقا و الله يا ربي أساقا لبا دبا خب وا معاي و الأوودي يأو مستدلدة نولا إنتا اللّه نوا معاي و أحد عابدا أيو أتيع قريمه هو إساقا لبا دبا للموضا أكو لا إله أحد جبركو عابدا مجره إلا هو يسلم ماهانه خارقه كل شيء وعلى رك إلزكي أحدك أو ميول إفأبده كليجس عابودا وهو يسرع على كل شيء وعلى رك كل جس كرك وكيل إلاريا لا تدركه أبوين مهراسو الأفصار أرجيال مهرلا نبي الله موسى عليه السلام ياد البذي يرز شبي أريني أنظر إليك إسكريتوس أنقرك إله و جوابي لم تراني إيركي ميشد إيركي ميشد و حي نقل لهيد خوره احد كجهل او كيراده كو ان كورك يكو بوغرو إيركي ميشد اد يغلف زنتو قفي العوض لكن نبي الله موسى قال لك العيب لم تراني و تمورو موسى ان دي في اللاتي دقيقي وينه اي بوورته اا وينه او باباي هدو اركي موسى واغعي و موسى فأيقاء ناشوه كوك الرحمي إذن ملح ملي كره بشرنا ملح ملي حدي رسولك الله ده المي ملال المريك أمنا عائشة ربي الله عنها أهو أيدي سي حال رأيت ربك يا رسول الله كله دواء سماوات كله دافية تدرة المنتهى هل هو قاية خبق نور أنه أراح وحاكو حجاب النور أساله أركوا إسان محيطة بالليلة ورحضة يرى المخلوقة إلا دوري كريم نلقان يرى إنتكو ياك عبار لما دوري كريم إسان كو جقو ريلي واكو حنوني بياك دادانا فما بالكم بالنور الله عز وجل لا تدركه الأبصار أرد يلمح ليلان وهو إسان يدركه على الأبصار وهو اللطيف وحيالها قرصاني تقيقه الله أقوم بلن. الخبير الدوميس يحال قدد أقود واجعلوا قالذي وحي يلان إلا إبوين شركاء ويالان رمديال الجنة إشري وفرقا وخلقهم إساقوس له الجنة أوهما وخلقوا وعي أد الله إياً وعن جرينه حصوبين إد الله إياهون له بنينا وإلاه قبله بغير علم إبوان أبوكوا هدلي سبحانه ألا أبوان بضانه وتعالى إبواء وككور هذي عما يصفون كتل ماما يا صيفونا كتل نكوت الماما يا لديرغ سماواتي كرديال الله جانجويل والأرض نوراليا جانجويل بالله يا بوري دولا الناس سيفا يكون أبوه أنا يا له إبوي ولد عرور ولم تكن وماذا أهانه له إب سائبة الند وخلاقة حومة كل شيء على ركب كل حومة وهو إب بكل شيء وعلى ركبه وعليم أقياي إنتيك إمانيين بالعانتان إيه, إيه عروتان إباله شيئا وصنوغين إلا وهو حنجر ذلكم أحد قالت الماما اللهم عبود حبها ربكم إساقا إذن أمي لا إله حق قال له عابدا مجره إلا هو إساقا ماهانه عليه خالقه كل شيء وعلى أركا دمانتي أمي فعبدوه الله كلي بعابدا وهو يبال على كل شيء وعلى أركا كل بيكرك وكله اليدالي ولا تدركه ابن ما لجو على بصر الرجال وهو يسجد أيدركه على بصر الرجال وهو ابن اللطيف ويا له دقيقة كرسن اللوا قم بذا الخبير الدوميسي أمكية سكتودية حلكولة إيا مصالح هذه الدنيا هذا أي أنت فقير قجمع بصره أيات كاية بكرة يؤمنون به ذا لبا لا با انه شيء قد يمد وربي لا ياي سبحانه واهين يبي ايات حق اذا ارخصينا حتى الربطان ان الحق اركته كل قف أرك اركه اسا هي ودعتي قف في اركي, أركي واينه اسا قال تعالى انه جك الناس دو دو اليك بصائر آيات حق إذن أركسين حقا كيما دي من ربكم فبهين حقي أي كيما دي إذن كل من الأوقع بشمعيسان فمن غفق أبصر حقي أركب فلنفسه أسقف إليهة القبع فمن غفق أحمية وحق وحقي عاديا كالله شاكي أركبه فعليها نفس شكا قوان وما ومانا يعني الرسول كأميه عليكم إذن كأكركينا إعافيض متئذ إلالنا يا أميه الله إذن إلالنا يا إذن لحسابتم يا إذن أبال مرنا يا وكذلك صد عسان مصرف وقد قديني قد الآية آيات كبان إذن كد وحيدين قال من ربكم ليري إينا يرادان درسة مالح الله أرسل شكسي وعينكو ماهما سمان وعك ماهما ألانا وعكو ماشيك إيه إنما يعلمه بشر ساس إينا يرادان إياكا هذا ساس يرادان إياكا ولنبيناه آياتك إينا نعطينه لقوم ذات يعلمون وعقانك إيه علماء أن كوان نبيك عليه الصلاة والسلام كله إنما يعلمه بشر إن هذا إلا ساطير الأول كوان له اتبع فصول الله وحذر على ما قرآنك أحيى الله وحيودي إليك أذيك من ربك سبق الحقي لك كوحيودي لا إله أحد قرقه عبدا ما جلو إلا هو الله كوحيودي ما هانه وأعرن كجهدس لك وجلقن عن المشركين كوى الهو شريك يالا يتبعوا ورقودا ولو قر شاء الله إبعوا دونوا إليها نونا ما أشركوا إلهما أين شريك يالا أين شريك يلا ما الشيء أذي يا كل عدلي وما جعلناك خصورا لو كما أن عليهم كوا مشركين تقرقودا حفظا إنا بإلالي صف وما أنت منتي عليهم كرقودا بوكيل أحد إلالينا لا أفيدك كل خالد وزير بوشيرة طاي أعوذ بالدين تجارسي إياك ألا نأكل الضبعون قد وحذبه إن جاكم من ضصائره أي الحق أركسين أي من ربكم خذ الدين حقي أي, أي. أيضا حقا إذا أركسين أي إذا كي مادل. فمن غفكا أبصر الحق إذا كل هذا علي نفسي نفتيسي مثل عدد أي الحق وأركي ويسعدوني يا أخو مستفيدة أجنية فوابية جنة كهلاية ومانقفكة عميها إن ضدها لنا فعليها نفسي شي كركب أيها أي أحانيسة وكفرها إيا شركها إيا أرقلها أنت إي حقا إستقع عقابة عذاب آخراكم مضاناية وما أنا ميه عليكم كركينا بحفيظ أحد من الألياميه وكذلك سيدا أني ذنكو عدينا أي أن نصرف وقد قدنا قد الآيات آياته بأنه قد قد إن المسركين تجير هذا درست ودخل آياتك لا وحي أعكوبه من من الله ولا من السماء مدن المسجران ولنبينه من الآياتك وعدين لقوم ذلك يعلمون وحقان اتبع رسول الله رأى ما برآنك أرحياً لو وحيه ذي إليك النبي من ربك لقد قبقه حقه لقد قوحيه ذي لا إلهة لا معبودة بحق أحد قرره عابدا مجره إلا هو إبا ماهان وعريض كجهسه عن المشركين هو إبا غيتي وحلوه لا جيهي دانو قبح وإمتان جهاد لو واجبين إذ أمال ليس ما مكالة جوغي إيهو وقعان ترييهو ولو قر شاء الله إبا أودانو ما أشركو ما أين شريد يالين فمشيعة الله إلا دوني اي ازلن دوني أزلن وقدرن وقدرن وقدرن وقدرن ودوني فإلا شريكيالا ولو أن الله فرم إلا فرم إنا اي إبارهم أيان ولو ساء الله حد إبارهم أدم شركهم إنا إبار ان شريك أسمي ما أشركوا ما ينشريكيال الله وما جعلناك كما أنوية للرسول الله عليهم قرق الله حفيظا إنا بحماك إلا لسو أو شاماها تبليغ وهوش هذا حق إينا بقارسيس وعديس وبيانيس وما أنتمتي عليهم قرقوضة ووكيل وكيل العليا ماته تجبرهم بالحق أنحققوا قصرته سكذا مع التبليغ والبشارة والنزارة أي هوش هذا تايوون والمعافب والمجازي والله عز وجل ولا تصدروا الذين يعني مراحل المراحل بين مرتين ما كمرش إلى جوع اللهار لها دعوة ذا سير بالله وذات كلامه وذا بندقية جين سير مرش الله وذاي واحد ويا واحد قف كان من زنتهاي إنه صنفاته كوي لني لقوم بوقفنا نكون كرا كرا ما دحين ما نيتال يا صاحبني من المعرفة إن يتال قفنا نعاس وكنا دعوة ذا الله شجيجين مدة يصير أكون صحتي مدة دي, دي قول المولا تبارك وتعالى فاستعد لما تؤمر وأعرض عن المشركين مركز دعوني او دل لا قاداي او بنانك لا لدغي او قفل بالو كل كدعوه دا بنانديك مرحلة الله ما رايو اي اسحرت واه يكون بحد حسدين ان المشركين تي يا شركجي يا اصنام تي دليل اي اولي وربل واحد عامون شان له انت والارض انا فاني برقره قال مرك هذه وحي وحلا هالعه إذا كان الوحي هو هالإلهي وين عز وجل وذلك المسلمين تقول إلهي عبوده أعلاف سلوغو هاري هداد أعلافتاً عبودين عايزين أنه كان إلهي عبوده سنعينينا إذن عياتنا سنة غالة تعالى إلا وحيري ولا تصب أيها المسلمون هأفهمينينا الذين وحي أي. يدعون آبدان قاردا من دون الله إب كسرك أفهم ما يننا فياصوب الله إلى هذا أفهم ما ينأيا حد ون الله ينتظرتي أي إبوا أفهم ما ينأيا بغير علم أيا أن لا أقولي وإلا حتى يا أبي يقنا إن ذيرو ما ين أيا ألا أبقى ألا ما يقنا كل كوحا وحكوا لين ألا إن وحلا مع معاصبا كذلك سلط أي أرادوا دافعين الله نقول دجال مايا أيان زينا قرحنى لكل أمة ومثل أرك كل جد أمرهم بأنو قرحني. حرفين حفانك أكل جديسا الغش قيسنايو إن شاء الله تشرعي أذى أنا حدق أذى أنا حقد ولقد لا يسوق مايما حفوا البوالوب عن جاي إلى هذا تكذيك وانونينا قرب حفوا نيكابسنا إذا الو وبارك ايجايدو ليش كودليلايو لو ما نمرم ملح انكو كفايابالاي او لا عينك اسو قبت اساغ لمه خما حدايه لحت هين فناكو كمرلا كل كوا تزين من الله كذلك زيننا لكل امه عملهم وحربانيه وقال قبل اركبا وقضوا مرايو يهاو شو الله لا فيس ان من الله بانك جرت اذا ما بتوعه حرفة ان لا يسكوا مثل لقم ارمان ما حابقه لها بلوعك رضا ايوه حدام وين وحبه ياراك انك قبل ايه انت ايه اللي بريج الله واحد ما حجره كمها واحد اوشيه تقيقا لقم ارمان حرفة لقم ارمان مجرته قولك حرامكو شاقيشي ايه حوكت الان باهم حرفة لقم ارقاد نبدي توني جارنا كو كرسوته قال لواي لها حفله حديد كيد لوايو مصلحه يد لوايي نقول لها دافته امه دوسطي نقول كو كزاراد اون كيشي كلام مامولي كذلك كده الله لك عن الى هذا الحد سينا لكل خير كل قول عملهم ثم كجدان في عندها إي هذا يعنّي حساب الله يطال إلى ربهم خب قدر ما يرجعهم وإن كان فشري سينقتل فينبيهم أباهم كواورهم بجنا بما وحي كانوا نخل يعملون قوة سماية وأقسم بالله جدّي ماني وحيّا جدّا ما ميسى إنك مشركين تأوّر لارتن طلباتنا نوالينك إنتي طلباتنا في قاركين بيعين حبيها ولها أن لا فلية والله يوانكروا ما ينير، هذا كمل، بور تان سفه ويني كبدن، ده منو قبدر، كاو، بلد كعريري ويا بورا قصري، نجنا خالد، الأقدامية، أولا لبا، بور كانوا البلد كي أمنوه، تم تم قصوا لنا هالعذار، وحرم النبي حريذا، بور كانوا إنتابنا رزح الى هو الى واحد كان وغذر صودر اخيرته لا سواد له طلبات كانت هديننا لوفو لي واقران وانا في الرمين مرسال جوابتي نلغه وحين لقيت قل ان ما لا يصل عند الله واحنا دي ويين هجان اخير ما يلي بورته نقول له بدال جح بورها والله دجاجي كلكم اقدمه اقمرهم معان لي بي الله برقيه ورق الله صغيره واحد يوهي ديسانه ونحكي دميالي الهيك ديسانه جوابتها مالك عنا بقى جوابي كن بونكو جوابي أصحاب تبقى شورجيسي يا رسول الله يوحي شيئا الهي وحكومه الهي ما هوهي ديسي حتى يوحي كرومينا ايه تقال خان جوقتها بابا بيهي تقال جوقتها بابا بيهي تقال خان حقب اولو وقرومينا ما يطلق يا لبدا نحو هذا أصحابتي لو قالوا جوابي وما يشكركم أنها إذا جاءت لا يؤمنوا هذا الأصحابتي تيين أفر تنسي هادين نوفوا ليوا إنا يفهمين أي مضا ما أنا غذكرتين شكوا أقاس إنا يفهمين ما أجدوه لما أركض إنتهي تلبضان هماية وما منعنا أن نرسل بالعيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بها لا تغويفة كل كاف ما هي الرمين وعين سبب كينهم انتهى اللقوعة ديهي ووحوا إلهي لسبحانه وأنه قلبوا أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة قف إلى إيمان غتلق له شروبية ضربات ملك تعودية الدينة دلوشة اللو. فأقول له عامر كافظة لكن كان إيمان غتلق له أصرود أحركات قنقنة حد اي الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلا وحو يره سبحانه وأقسمه مجردين تدارت بالله ايبوين قدارت وحالك إشامك الله لديه أهلا بغنيه يو الله تهو الأزه اللذي يجري أحيانا دك عده يغفر بالله ايبوين جهد ايمانهن لا ريال قضى تذلك اوقت وما يقول أرسل لإن جاءاتهم حتى يؤتمادوا آياتهم معجزة كونية مما اقترحوا آيات كي إن إلا يؤمنون همين آيات بها آيات فيقول أرسل كل وحاطر هذا الرسول صوبانه إنما هو أكلمها الآيات وحنا ضلبتهم عند الله يميلا لا عنده أكثر ميلا أنا أقول سيدة وإن أموحي إن انسوا قرسيوا أما وحشا قديما أصحابت ملكي إرادا يا رسول الله إن الله على كل شيء قدير ما الله صمعه فقالك أنا قبوله كل المسلمين هنغضينا وما يشعركم أيها الصحابة محايدين وغيسين أيها مؤقيدين وإتقادشان أنها آياتي تلبدين إذا جاءت اعتماده لا يؤمنون رمين محيين أول محيين رمين وعيين أنه إذا الله قولي وأنه قلبوا وحن قدينين أفئدتهم قلبية القدام حقك لكاربين وأبصارهم عنده هذا هو قدينين أيها آياتك ملك اللوفلية واسحر إليهم آيان نمو ملكي إشي هو قد يزنته قلبين هو كما لم يؤمنوا سلا أرهمين به حق أول مرة كل كواهربة سيدي أرهمين أيها كل هذا إلى الاهبايير والنزلوهم وكتغينا في ضغيانهم قو قولي كبير كودة القديسة إذا قلوا يعمهون فواليقع بيسنة رقب حلما هكو جلين وما شهد إما بلغو متل قال وإلا سيد أبو بكر عمري عثماني علي يخبرنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شعيدهم بهل آية هو أن لو تلقلوا ولا تصب عيننا الذين وعاي يدعونا قالا لا من جن الله إبكت سكر نعوي هاي بيا معلك شيء كل خا حكمة ما من الميديا وعو علك شيء أو فياصوبه أي قالذي نعيا الله إبويه حد ونعلمه بغير علم أخون لا أنت كل كذلك كذلك سان أينا قرحيني لكل أمة ومثل أرك كل جد عملهم خوش أيام بانو قرحيني ثم كذال إلى ربهم خذ قول حقي أيام مرجعهم لا بشدو هذا النقطة فينبهوهم الى واوشيغا إما وحيئي كانوا هانجرين يعملون كواسمهية وقسموا دارته إلا يبوين جهد أيمانهم إلا داد أي دارته دادالك أيها وحيكو دارته ما إن جاءتهم حتى يؤتيمان آية المعجزة كونية ومما اخترحوا كوية البلدان كميدة إن إلا يؤمنون فمين دونا بها آياتك اقول واحد نبي الله تلا إنما هو أكلمها الآيان وحق الضلبان هايسان هند الله اللّه اكتبه ايه اللّه اللّه كره أنيكم ما كره أصحابتها ديتمعين إن الله لم يقرر معنا إلا ما أصحاب تكويري وما يسعركم أيها المؤمنون وما هايذين أغيسين آيان خطي الله يهلو إنه ثمين ما لكن ألا أقول كي سمعنا أنها آياتها ديتمعين إذا جاءتها دي ما لا يؤمنون ثمين مايام أنا قال الله إذن لهم فما يمَّا يَن سبب كن لفُمَيني واليدين عزيزين وأنو قلبه عن قدينا هنا أفيدتهم لبيال وابصارهم أرجيل كما سري بين الرميين إن لم يؤمنوا الرميين هي حق أول مرة كل كهربا ونزلهم وكتجينا يطغيانين إياك حد قدمك وسقيين كذهيس يا معونة ورجع اديسنايا والله اعلم